فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أفخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا من بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أو زارها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 يا ايها الذين امنوا ان تنصر الله ينصركم ان تنصر الله ينصركم ويثبت اقدامكم والذين كفروا فتحسن لهم واضل اعمالهم ذلك بانهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، أَفَلَمْ يَسِيرُ فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَلِيلٍ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا.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 والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوا لهم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجت أهلكناهم فلا ناصر لهم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 وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر اللذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم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 تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنا لهم إذا جاءتهم ذكراه فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبه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 فهل عسيتم إن توليتم أن تفتدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم, فأصمهم وأعمى أبصارهم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 ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأرض والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأذبارهم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 ولو نشاء لأرنا كهم فلعرفتم بثيماهم ولا تعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولا نبل أنكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصادقين. ونبئكم ان الذين كفروا وفذوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول وشاق الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضر الله شيئا وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تلطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفاروا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 وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أَجْرَكُمْ وَلَا يَسْأَلُكُمْ أَمْوَالًا إِنْ يَسْأَلْكُمُ فَيَحْسَبُكُمْ سَقَلًا وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ هَأَ أنْتُمْ هَؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ